بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واللون الموعود وشاهد ورشود قد لأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قيود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نظموا منهم إلا الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحيط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك البوت الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يردئ ويعيد وهو الغفور الودود للعرش المجيد للعرش المجيد فحال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسرود فللذين كفروا في تقديم والله من هُوَ محيط بل هو قرآن مجيد في محفو